وهي سورة عظيمة قد ورد في فضائلها أحاديث تدل على فضل هذه السورة وهي سورة الكهف التي حكت ما حكت عن أولئك الشباب الذين لم يرغبوا في دين قومهم لما هم عليه من الشرك فاعتزلوهم وذهبوا إلى مكان بعيد اعتزالاً للشر وأهل الشر يعبدون الله سبحانه وتعالى ومعهم ذلك القلب الذي سيذكر صاحبة الصالحين ذكر فهي سورة مكية ومن فضلها ما خرجه مسلم عن أبي الدرداء وهكذا غيره من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصمة من فتنة الدجال وهي فتنة عظيمة ومن أسباب العصمة منها من أسباب العصمة منها قراءة عشر, أو عشر آيات من أول سورة الكهف من قرأها فقد عصمة من فتنة الدجال فلسى الله أن يعصبنا من فتن ومن هذه الفتنة وهكذا ما ذكر أيضا أو ما ذكر عن البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه في قراءة ذلك الرجل في داره فإنه قرأ شيئا من سورة الكهف فجعل فرسه ينفر من ذلك فنظر فإذا ضباب أو سحاب فوق رأسه فذكر ذلك النبي عليه الصلاة والسلام فقال إنه لانا قرأ القرآن وهذه السكينة نزلت القرآن اي هذه السكينه نزلت لي قراءه سورة الكهف التي هي من القران وهكذا الحديث المشهور المختلف في رفعه ووقفه وقد جاء مرفوعا وجاء موقوفا والصحيح فيه الوقف حديث بسعيد رضي الله تعالى عنه أن من قرى سوره الكهف يوم الجمعه من قرى سوره الكهف يوم الجمعه له نور او له من النور ما بين الجمعتين أضاء له من النور ما بين الجمعتين وهذا الحديث عن أبي سعيد وفي لفظ من قرأ الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور فيما بينه وبين البيث العتيق واللفظان الصحيحون من الألباني هكذا غيره أضاء له ما بينه وبين البيث العتيق والحديث الأول من قرأ سورة الكهف أو اللفظ الأول يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين والصحيح فيه الوقف هذا الحديث ولكن الحكم عند جماعة من أهل العلم الرفع فإن هذا لا يقال من قبل الرأي فلذلك ذهب جماعة الفقهاء إلى استحباب قراءة سورة الكهف يوم الجمعة فقهاء الشافعية والحنابلة والحنفية يرون أن قراءة سورة الكهف يوم الجمعة مستحب فمن قرأ سورة الكهف يوم الجمعة واضب على ذلك لا ينكر عليه لحديث عبي سعيد جاء مرفوعاً والمرفوع لا يثبت وجاء موقوفاً والموقوف له حكم الرفع من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه أو ما بين الجمعتين في الرواية الأخرى أضاء له من النور ما بينه وبين البيث العتير وهذا من أصح ما ورد في فضل هذه السورة ومن أعظمها يعتبر وهكذا عن الحديث الذي في مسلم من حفظ عشر آيات هذا أصح ولا شك لكن هذا أيضا كذلك الحافظ يقول أنه من أصح ما ورد فيها فعلى هذا العمل به لا بأس وهي سورة افتتحت بالحمد فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنهه و يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا ماكن في ه ابدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فتح الله هذه السوره العظيمه بالحمد له بعد البسمله الحمد لله الذي أنزل على عبده والحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميع الاختياري سواء كان مقابل نعمة أو سواء كان لنعمة أو لغير ذلك بخلاف الشكر فإنه يكون مقابل نعمة وأما الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بالجميل الاختياري وإن يكون ثم نعمة ويثني عليه هذا معنى الحمد الذي أنزل على عبده ما بعد الصلاة كالتعليل لما قبلها أنزل على عبده الكتاب فهو يقتضي حمده سبحانه وتعالى هذا الإنزال وهذه النعمة العظيمة تقتضي حمد الله جل وعلا من نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ومن أمته الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب فأنزل على عبده كتابا عظيما فيه خبر من مضى وفيه ما فيه من الأحكام العظيمة وما فيه أيضا من الوعيد وما فيه من الوعد وغير ذلك من المبشرات والمنذرات وهو كتاب احتوى على خبر من تقدم وهكذا أيضاً خبر من كان فيه خبر من بعد ذكر منه شيئا. وأشارت الآيات إلى شيء من ذلك وفيه أيضاً الوعد الوعيد والأحكام العظيمة وهو كتاب لا شك منزل من عند الله وهو كلام الله جل وعلا وليس بمخلوق فيستحق الحمد سبحانه وتعالى على هذه النعمة وعلى غيرها من النعم التي أنعم بها على نبيه محمد وعلى غيره فعلمهم كيف يحمدوه وبين لهم الأسباب التي يحمد بها ربهم سبحانه وتعالى عليها التي منها إنزال هذا الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجملة الصلافات سمعته كالتعليل للجملة المتقدمة الابتدائية الحمد لله وهي إما إنشائية وإما خبرية إما أن يكون خبرا الحمد لله وإما أن يكون إن الذي أنزل إلى آخره ولم يجعل له عوجاً أي هذا الكتاب وهو القرآن أنزل عن عبده محمد الكتاب القرآن ولم يجعل له عوجاً أي لم يجعل فيه فاللام بمعنى فيه على ما ذكر بعضهم لم يجعل له عوجا أي لم يجعل له فيه عوجا أي اختلالا فليس في القرآن اختلال أبدا فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثيرا ولم يجعل له عوجا لم يجعل فيه عوجا سبحانه فهو كتاب كما وصف بعد ذلك بقوله قيما مستقيما فلا عوج فيه وأما ما عند من ما كان من عند البشر فيعتريه ما يعتريه من النقص أما هذا الكتاب وهو منزل من عند الله جل وعلا وهو كلام الله فلم يجعل فيه عوجا سبحانه بل قيما مستقيما هذا الكتاب العظيم وقوله لم يجعل له عوجا ذكر بعض أهل النغاة أن عوج بالكسر يستعمل في المعاني وأما بالفتح فيستعمل في الذوات فيقال هذا الجدار فيه عوج أي عجاج هذا الجدار فيه عوج هذا الشيء الذي هو حساً يرى وله ذات فيه عوج إلى آخرة فهو يستعمل في الذوات بالفتح عوج وأما بالكسر فيستعمل في المعاني ولم يجعل له عوجاً فتقل هذا خلقه فيه عوج هذا خلغ في عوج هذه استقامته فيها عوج في استعمل في المعنى بالكسر لا في الذات ولكن يرج عليه قوله سبحانه وتعالى في الجبال التي فيها عوج ولا أمت لا ترى فيها عوج ولا أمت وهذا كما ترى بالكسر وقد استعمل في الدواء فيكون هذه القاعدة في الأغلب فعلى هذا من استعمل هذا مكان هذا جائز لكن هذا هو الأغلب أن عوج يستعمل فيما يرى بالبصيرة لا بالبصر يستعمل فيما يرى بالبصيرة لا بالبصر هذا خلق فيه عوج هذه استقامته فيها عوج في المعاني وأما عوج بالفتح فيستعمل في الذوات هذا الجدار فيه عوج ما هو مستقيم هذا الجدار فيه عوج فلا تقول في الغالب فيه عوج لكن كما سبعت في الغالب ويجوز أن تقول هذا الجدار فيه عوج لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء في الجبال لا ترى فيها عوجا بالكسر الجبال دوات مشاهدة ترى وقال الله فيها لا ترى فيها عوجا فعلى هذه القاعدة التي ذكرها بعض أهل اللغة أغلبية أن عوج فيما يرى بالبصيرة لا بالبصر وعوج فيما يرى بالبصر يقال فيه عوج والآخر الذي أشرنا له آنفنه المذكور هنا يقال فيه عوج الذي هو معنى من معاني والله لم يجعل في كتابه عوجا سبحانه وما دل عليه من الآيات العظيمة بل هي آيات مستقيمة لا اختلال فيها لا اختلال فيها ولو كان من عنده غير الله لوجده لو فيه اختلاف الكثير لا اختلال ولا فعلى هذا المعنى قيما يكون توكيدا لقوله عوجا ولم يجعل له عوجا قيما توكيد لما دل عليه العوجا المعنى الذي دل عليه العوج فقد تقدم أن عوج معنى مستقيم وقيبا كذلك فهي التوكيد لمعنى قد تقدم ذكره وأشير إليه باللفظ المتقدم وذكر العنى بعد ذلك من إنساله من إنزال هذا الكتاب العظيم الذي لم يجعل فيه عوج وهو كتاب مستقيم قيب ليندر بأسا شديدا أي هذا الكتاب أنزله الله سبحانه ليندر بأسا شديدا عذابا شديدا وكما ترون من يطلع على هذا الكتاب ويمعن النظر فيه ويتفكر فكم فيه من الوعيد والتحذيرات والأكيدات والزجر أيضا كذلك للعصاه وللكفرة والمتمردين لينذر بأسا شديدا وهو ينذر بأسا شديدا عظيما ليحذر الناس عذاب الله سبحانه وتعالى فهو عذاب وشديد أليم كما وصفه في آية كثيرة من لدنه أي من عنده سبحانه وتعالى فإن لدن, لدن ترادف عنده وربما خالفتها في بعض الأشياء كما ذكر ذلك بعض أن نحاو منهم الأشموني أو الصبان في الحاشية فمن يأتي لنا بكلام الأشموني في الفرق بين عنده نبعيد عهد به وبين لدن كلام على الظروف ظنه فذكر الفرق بين لدن وبين عند وإلى الأصل في لدن أنها بمعنى عند من لدنه أي من عنده وهي مبنية وعند معربة مبنية وعند معربة من لدنه مبنية كما ترى ولم يقل من لدنه وإنما قال من لدنه لأنها مبنية وأما عند التي ترادفها في المعنى فهي معربة من عنده قيماً لينطيب قيماً ليندر بأساً شديداً من لدنه ويبشر المؤمنين هذه عادة القرآن بشاره ونذارة رسلاً مبشرين ومندرين فإرسال الرسل ورسالة الرسل قائمة عن ذين الأمرين على البشارة وعلى النذارة فمن أقام الأحكام التي أنزلها الله في كتابه صدق الأخبار تعاد عن المناهي فله بشاره من الله سبحانه وتعالى وله ما به أن لهم أجراً حسنا وهي الجنة ومن أعرض عن ذكر الله سبحانه وتعالى فإن له معيشة ضنكة فله النذارة وله الوعيد الذي يترتب على العصيان وعلى التمرد عن الله سبحانه وتعالى فهو يستحق ذلك الوعيد الذي ذكر في الآيات فإن مات على كفري فالوعيد أكيد في حقه وإن تعالى على الإسلام وهو عاص لله فهو تحت مشيئة لا سبحانه بالنسبة للوعيد لي ذكره العصا ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا والمقصود بالأجر الحسن الجنة هنا فلذلك قال بعد ذلك ما كثين فيه أبدا أي في هذا الأجر الحسن وهو جنة الله جنة النعيم وجنة أيضا دار المقيم فإن له أجر حسن وهو ماكث فيه لا يخرج منه أبداً من دخل فيها لا يبغي عنها حولاه كما سيأتي بهذه السورة ولا يرغى فيها أبداً لما يرى فيها من النعيم العظيم ولما يرى فيها من كرامة الله سبحانه وتعالى فيها ما تشتهيه الأنفس وتند الأعين وهكذا كما في الحديث المشهور فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هذه دار السعادة ودار السلام كما وصفها الله سبحانه وتعالى بأنها دار السلام ماكثين فيها أبدا وينذر الذين قانوا اتخذ الله ولدا وقد تقدم الكلام على هذه الجريمة العظيمة في جناب الله ادعاء الولد ورد الله سبحانه وتعالى على اليهود وعلى النصارى وعلى المشركين الذين يقولون الملائفة بنات الله رد على جميع الطوائف الزاعمة أن لله ولداً سبحانه وتعالى وتقدم ذكر الآيات أن, له أو أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة هذا استبعاد هذا يسمى بالاستفهام الاستبعاد أن يكون له ولد كيف يكون له ولد وين الصاحبة والزوجة ولم تكن له صاحبة فإن الولد العادة جرت فيه أن يكون من صاحبه ومن زوجة فلابد من دين الأمرين فأنتم لا تنسبون لله الولد والله ليس له صاحبه. جل وعلا نزه نفسه عن الصاحبة التي ينتج عنها الولد حسبنا الله نعما وفي ظلمة فجرة يدعون لله سبحانه وتعالى الكامل الذي لا يحتاج إلى شيء الولد إنما يكون من حاجة يحتاج إليه الأب أما الله فهو الغني الحميد فليست له حاجة في أولد وليست له حاجة في أحد من البرية ما يحتاج شيء سبحانه وتعالى وهو كامل في صفاته جل وعلا غني حميد هؤلاء الفجرة يدعون له النقائص من الفقر ومن الولد ومن اليد المغلولة وغير لانفة أي من البخل فاليهود قاتلهم الله من أشد الناس وأشد الناس في التنقص لله سبحانه وتعالى ممن أنزلت عليهم الكتب من من انحرفوا ماكتين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا داره وبشاره ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كذين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا فالبشارة وصف بين نذارتين احداهما متقدمه والاخرى متاخره عليها قيما لينذر باس شديدا من لدنه ثم قال وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا هذه النذاره خاصه وتلك النذاره عامه لكل من اعرض فإن ما ينذر باس شديدا من عنده قال رحمه الله قوله تعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أثنى الله على نفسه بإنعامه على خلقه وخص رسوله صلى الله عليه وسلم بالذكر لأن إنزال القرآن عليه كان نعمة عليه على الخصوص وعلى سائر الناس على العموم ولم يجعل له عوجا ما ذقنا في له. لم يجعل فيه عوجا لم يجعل له عوجا لم يجعل فيه عوجا فما هو الفرق بين العوج والعوج بالكسر في ما يشاهد بالبصر في بالفتح هذا ما يشاهد بالبصر وبالكسر ما يكون بالبصيرة احسنت يبصر بالبصيرة لا بالبصر في المعاني في الأمور المعنوية المعاني للذاتية يقال فيها عوج وهذا المعنى على الإطلاق أم أغلبي أغلبي والدليل أم ترى فيها لا ترى فيها عوجا ولا أمتها الجبال ومع ذلك قسر هنا لا ترى فيها عوجا أي مستقيمة قال رحمه الله ولم يجعل له عوجا قيما فيه تقديم وتأخير معناه أنزل على عبده الكتاب قيماً الأصل عدم التقديم والتأخير كون المعنى الثاني مرادف للمعنى الأول وهو من باب التوكيد فإن العوج المنفي هنا أي أنه ما فيه إخلال ولا خلل ولا اختلاف قيماً فلا داعي للتقديم والتأخير فالأصل عدمه قال قيما فيه تقديم تأخير معناه أنزل على عبد الكتاب قيما ولم يجعل له عوجات قيما أي مستقيما قال ابن عباس عدلا وقال الفراء قيما على الكتب كلها أي مصدقا لها ناسخ لشرائعها وقال قتادة ليس على التقديم التأخير له ليس عن التقديم والتأخير بل معناه أنزل على عبد كتاب ولم يجعل له عوجا ولكنه جعله قيما ولم يكن مختلفا على ما قال الله تعالى ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا وقيل معناه لم يجعله مخلوقا نعم ليس بمخلوق كلامه سبحانه منه بدأ وإليه يعود فهو كلامه بصوت وحرق سمعه جبريل منه عليه السلام وبلغه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فجبريل سمعه من الله سبحانه وأوحى إليه لتبلغه إلى نبيه فبلغه مسموعا له بصوت وحرف لا يشبه صوت المخلوقين فإن كلام الله اسمعه من بعده ومن قرب على السواء كما هو يوم القيامة عند ندائه وكلام المخلوق اختلفه وقيل معناه لم يجعله مخلوقاً وروي عن ابن عباس في قوله قرآناً عربياً غير دي عوج أي غير مخلوق ولا شك أنه غير مخلوق لكن المعنى الأول كما تقدمه الأقرب جعله مستقيما جعله غير مختل وغير مختلف فهو كتاب متناسق ومتفق ليس في اختلاف ولو كان من عندي غير الله لنوجده في اختلاف كثير وليس في اختلال أيضا وكذلك ليس بمخلوق فيضم هذا المعنى إلى المعاني المتقدمة معنى الاختلال والاختلاف وهكذا غير مخلوق وقيل معناه لم يجعله مخلوقا ورؤي عن ابن عباس في قوله قرآنا عرميا غير ذي عوج أي غير مخلوق قَوْلُهُ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا أَيْ لِيُنذِرَ بِبَأْسٍ شَدِيدٍ يُنذِرُ عَذَابًا شَدِيدًا وَيُنذِرُ تَعَدِّي بِنَفْسِهِ وَتَغْيِيرُ الْبَاء هُنَا يُنذِرُ لِمَاذَا أَتَى بِالْبَاء لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ غَيْرِ يُنذِرُ بِبَأْسٍ شَدِيدٍ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا عَذَابًا شَدِيدًا أي الله لهذا الكتاب لينذر باسا شديدا في كتابه ولا ما نعني يكون القران هذا المنزل ينذر باسا شديدا قال قوله من لدنه أي من عنده وهي ترادف عند كما سمعته لوكتان يعني كتاب الشموني موجود هنا نقرا الفائده التي تتعلق به اي من عنده ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم اجرا حسنا أي الجنه هنيا لهم فالجنه يدخلها اربابها بسبب العمل فلا بد من عمل لا بد من عمل لا بد من عمل حتى يدخل الشخص الجنه اما الارجاء الضارب باطنابه عند بعض الناس من قال لا اله الا الله دخل الجنه ولا شك أن من قال لا إله إلا الله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا إله إلا الله لها مفتاح ولها أسنان فلا بد من ذلك فإن اختلت الأسنان ما فتح المفتاح فلا بد من الصلاة لا بد من البعد عن الشرك ما يكفي لا إله إلا الله وإنت مشرك بالله تدعو غير الله تدبح لغير الله وتنذر لغير الله وتدعو غير الله وتستغيث للسماوات التي لا تشفع الا بالله بغير الله وهلم جرى من البوايق التي يفعلها كثير من الناس والإرجاء موجود من قال لا اله الا الله دخل الجنه حديث رسول الله حق لكن لا بد من القيام بحق هذه الكلمه من قال لا اله الا الله دخل الجنه بحقها بحق لا اله الا الله من البعد عن الشرك ومن ترك المهلكات الصلاة. فإن الشخص يكفر بالله سبحانه وتعالى بتركها وأما بقية المعاصفة هو على خطر إذا لقي الله سبحانه وتعالى بها فهو على خطر وهو تحت مشيئة الله سبحانه أما الإخلال بتوحيد الله بالشرك الأكبر فليس تحت المشيئة صاحبه إذا مات علي وقيمت عليه حجة الله وهكذا أما من مات على ترك الصلاة فليس تحت مشيئة الله بل يدخل النار لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى وإنما تحت مشية الله العصاه الذين لم يقارفوا ذنوبا تخرجهم عن الملة وتنقلهم نقل الكبرى قال قوله تعالى لينذر بأسا شديدا أي لينذر ببأس شديد انظر لنا هل عاب هذا القول ببأس شديد ماذا خرج في قيما هل عربها بدل أمصف بعض صفة أو صفة للأول الأول مفعول مقيماً صفة له مقينا يعني متأخرة عن غلم التأخير. هذا عن غلم التأخير في الكلام تقديم وتأخير لكن على أن الخلم ما فيه تقديم وتأخير ما هذا حال على أن الخلم فيه تقديم وتأخير كما ذكر الإمام هنا أنزل على عبد الكتاب قيما حال ولا شك جعله قيما طيب وعلى عدم التقديم والتأخير منصوب مفعول يفعل محذوف جعله حال من الضمير جعله قيما ويكون مفعولا على الصحيح لأنه جعله ليس ما خلق هنا نعم جعله قيما مفعول ثاني لجعل المحذوف مع مفعولها الأول صيره قيما وليقال خلقه قيما في القرآن غير مخلوق وإن كانت جعلتات معنا خلقه لكن هذا ليس موضعها فإذا قيما حال على التقديم والتأخير من الكتاب كما قال الإمام فيه تقديم وتأخير معنى أنزل على عبده الكتاب قيما وعلى عدم التقديم والتأخير قيما مفعول لفعل محلوف لم لم له عوجا جعله قيما والذي يظهر أنه ما يحتاج لهذا انظر في عرب ثاني كون صفة توكيدية لما تقدم أو حال ثانية نعم لم يجعل له عوجا يحتاج لتقدير مفعول يعني لتقدير فعل هل تقرأت قال قوله قيما فيه أوجه أحدها أنه حال من الكتاب وهذا كما تقدم على التأخير على التأخير والتأخير والجبن من قوله لم يجعل اعتراض بينهما وقد منعز مخشري ذلك فغالف إن قلت بمن تصب قيما قلت الأحسن أن تصب مضمر ولم يجعله حالا من الكتاب وهذا أحسن من التأخير أنه مفعول لفعل محدوف ولم يجعله أي فجعله قيما ويدل عليه ما تقدم ولم يجعل له عوجا معنا فجعله قيما مفعول لفعل والاصل والأصل عدم التقديم والتأخير وهذا الارتكاب الذي ارتكبه الزمخشري أهول والله أعلم وقد سمع كثيرا الحذف سمع كثيرا حذف العامل فإذا هذا ارتكابه أهول من ارتكاب التقديم والتأخير الذي هو الأصل عدم ذلك إلا بقراء تدل على هذا قال فالأحسن أن ينتصب بمضمر لم يجعل حالا من الكتاب لأن قوله لم يجعل معطوف على أنزل فهو داخل في حيز الصلة فجعله حالا فاصل بين الحال وذي الحال ببعض الصلة هذا رد لما تقدم من جعله حالا وكذلك قال الأبو البقاء وجواب هذا ما تقدم من أن الجمن اعتراض لم معطوفا على الصلة وهذا لا بأس إذا كانت الجملة اعتراض فهذا شيء آخر إذا كانت الجملة التي ذكرت الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب هذه الصلة ولم يجعل له عوجا هذه اعتراض في يكون الكلام الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب قيما وجملة لم يجعل له عوجا هذه جملة اعتراضية فهذا أهون ويكون كلاما جميلا حال من الكتاب لأن جملة لم يجعل له عوجا ليست معطوفة على الصلة وإنما هي جملة اعتراضية بين بين الكتاب صاحب الحال وبين الحال بين الكتاب صاحب الحال وبين الحال ولم يجعله عوجاً هذا اعتراض فيكون هذا القول قوي وما في تقديم للأخير على هذا القول ما في تقديم للأخير وإنما في اعتراض بجملة لزيادة التأكيد والبيانة قالوا جواب هذا ما تقدم من أن الجمل اعتراض لم يعطوه على الصنه الثانيه انه حال من الهاء في له قال ابو المقاول حال مؤكد او قيل منتقلا قلت القول بالانتقال لا يصح الثاني انه حال من الضمير ولم يجعل له عوجا قيما فعوجا حال مفعول وقيما حال من الضمير الثالث انه منصوب بفعل مقدر تقديره جعله قيما قال إذا مخشد تقديره لم يجعل له جعله قيما لأنه إذا نفي عنه العوج فقد أثبت له الاستقامة فإن قلت ما فائدة الجمع بين نفي العوج وإثبات الاستقامة إلى آخرها لفائدة الرابع أنه حال ثاني الخامس أنه حال لكنه طيب أنه حال أيضا لكنه بدل من الجملة قبله لأن حال وإبدال المفرد من الجملة إذا كانت بتقدير مفرد جائز وهذا الذي يظهر خلاف الأصل هذا قول أيضاً أنه حال من الجملة التي تقدمت ولكنه بدل منها وإبدال المخرج إذا كان في معنى الجملة من الجملة جائز وذكر ما هو تبع لهذا حاصل أقوال كثيرة فيه قيماً ومن أحسنها هو ما سمعته أنه حال على ولم يجعل له عوجاً هذه الجملة معترضة فيكون حال من الكتاب حال من الكتاب وبعده حال من له ولم يجعل له عوجا قيما حال من الضمير في له يعود عن الكتاب هذا قولا جميلا قال رحمه الله وهكذا ما ذكره الزبخشري ثالث بالترتيب انه مفعول ل لفعل محذوف جعله قيما لانه لما انتفى عنه العوج دل على الاستقامه فيكون التقدير جعله قيما لانه انتفى العوج عنه واذا انتفى عنه العوج ثبت ثبت النقيض وهو الاستقامه ويكون دلاله التقدير التقدير دل عليه ما تقدم من انتفاء واثبت له النقيض والضد قال ما كجين فيه ابدا أي مقيمين فيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا انتهينا من تفسير هذه الثلاث الايات من سورة الكهف ابتداء وهو تفسير مختصر وجميل مفيد أتى على المقصود فيه سبحانه الله وحمدك لا إله الله استغفروا فأنتم